رحمن الرحمن الرحيم. هذا بمشيئة الله تعالى هو الشريط الثاني من هذه المادة المادة العظيم بيكون عظيم ولذلك شرع علينا أن يقول وبيت الله أو أن يقول ورب البيت فأخذ البيت عظم بإضافته إلى الرب وأخذت النار عظم أيضا وخطوة بإضافته إلى الرب نار الله وين ترى في طرف الدنيا اي ارض فضاء واحد يقول لك انا عايز احط ايدي على الارض دي في بيت ولا اروح على الصنديق ارض العمدة فناخذت الارض قيمه ونهابه باضافتها للعمده اللي هو الراجل اللي ما عادش يصدق لكن دي ارض واحد فحرور يبني في حرور فعلوه يبني فيها ولا ياخذ في بذاك التجاره الفراع يعني اخذت الارض حطرت باضافتها لهذا الانسان الذي لا يملكه حولا ولا قولا اخذت الارض ومهابة وعظمة لما أضيتها إلى الرجل له شوكة وسبطة فإضافة الطريق الأول إلى الله في شرق وإهمال إضافة في الطريق الثاني والثالث في تحقيق وإهانة لنمرت واحد لنمرت اثنين أن النعمة من باب الإحكام والانتقام والغضب من باب العاد فنسب الله عز وجل نفسه الى الأسنر والأحسن إن رحمتي تغلب غضبي ولذلك تسجد مثلا هذا واضحا في مثل قوله تعالى وإن على ثاني الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم مع أن يعني كل شيء في الأرض بقدر الله الشر مقدور له تبارك وتعالى وإن ليس إليه كل شيء في الأرض بقدر وإن كان الشر ليس إليه سبارك وتعالى ومثلا قول إبراهيم الذي خلقني فهو يعديل والذي هو يكريمني ويكسين وإذا مالي سوف ولم يقل وَالَّذِي أَمْرَضًا مع إِنَّ الْمَرَضِ مِنَ اللَّهِ لكن تأجُّبًا نَسَبَ الْمَرَضَ إِلَى نَسِكَ إِنَوَى الْأَمْرَضِ مَرْضٍ فلما يذكر النعم والإحسن كان ذي يومين سبيلي لم يذكر بعد عيد يومين سبيل نفس والعبد الصالح خضر لما خلط السفينة لما أقام الجدار قالوا أما الجدار فكان لغلامين يديمين في الندينة وكان تحته كان ذلك اللهم وكان أبهما صالحا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَتْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً من ربك فقط كده ولما قلت السبينا قال ايه فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا مع بعد كده ايه وما فعلته عن امره يعني هو اللي اخلل السبيب ومع ذلك انا قلت لي اردت ان اعيبها فمتب انفضل الخير اليه الى الله عز وجل ونسب العيب الى نفسه يقول انعمت عليهم لذا ذاك الكباب الإحسان والإحسان من كمال أفعال الله عز وجل والغضب والانتقام من العدل فنزب نفسه إلى أكمل الأمرين صراط الذين أنعمت عليهم طيب واحد قال كده هو صراط المستقيم ده مليك يعني ما نعمل شيء قبله قالك لا اهدنا الصراط المستقيم ذا دعاء حتى توصل والدعاء بفاقي استجاب اقرأ يا أخي لقبلها الفاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا هي ذا قال لك يعني برد نوضحها الحريف رواه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الصلاة اللي هي الفتح الصلاة اللي هي الفتح قسمتها بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ماذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدك مالك يوم الدين قال الله نجدني عبدي إياك نعبد وإياك نتفعي اهدم الصراط المستقيم إلى آخر فاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ماذا؟ كل مثال حمدني عبد مجد أثنى علي عبدي مجدني عبدي كل ذاتنا ولا لا؟ اه يبقى قبل أن تدعو ينبغي أن تثني على الله بما هو أهله عندما تدخل على ملك من الملوك يا ايها الملك المعظم الكريم الذي عم كرموه جميعا مش عالك شيء وبتاع وكذا وكذا وقعلت وقعلت ويثني عليك الناس وإلى خيرك فإنا جئنا في رفع مظلمة أو في تأثير نوان أو مأس يبقى انت كده فخمت النفس ولا لا فخمت النفس يوم بقى لما انت تقوله بقى و تجبيت عيب بقى انه ما يديك شخص انت كده كخص وقد قالت إن هذا يغيث على العطار لكن قد قلت قل له عمالك في الأرض مفسدون وكذا وكذا وتعمل كذا وانت نايم على وجانك ونريد العدل ونريد الحقوق وقد قالت وجهتك في رطع مظلمة وقع عاملك كذا وكذا ولا بد أن تغعد يملك ذو الحد ليه لم يدفق الطريق فقاموا أن يستجابلت إذا لذلك قبل أن تكون اهدنا الصراط المتقيم اثني على ربك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فرحمته يقتضي أنه لا يطرق عباده هملا لا يدلهم على ما ينفعهم وهذا أعظم من الرحمة التي غاءها بعض العلماء الرحمة الشاملة العملية كانت الزهائم والكلام فأنت تقدم بين يدي دعايت وناء على الله كما في الحديث الصحيح للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرط الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دع الله باتمه الأعظم الذي ما تئل به أحد إلا أجيب أو الذي ما سأل أحد ما تئل به أحد إلا أجاب فذا كل تناء على الله عز وجل فجعله بين يدي دعاءه يبا الصراط المستقيم هذا غاية مطلوب من إنزال الكتب وإنزال الرسل باختفاض إنما بعث الله الرسل وأزل الكتب لتسلك هذا الصراط المستقيم طيب الصراط هذا ايه شكل ايه وصفه الرسول عيسى صلوه وضح لنا في هذا الحديث شكل الصراط تخيلوا معي بقى. ضرب الله مثلا صراط المستقيم انت كان صريبا الصراط المستقيم وعلى جنبين ثراب ثوران خلاص هنقول لي فريق المستقيم عرض المسجد خلاص وده طوله على جنبين ثراب ثوران الجدار ده ثور والجدار ده ايه؟ ثور وفي الثور ابواب دي أنا ابواب ثلاثكة وعلى الابواب ثور مرخاف عكس ثالث الفقاء على الشغالين البلاد اولا على كل باب ثتار خلاص كده؟ واحد يقول ايه؟ قبل ليه ما تقفلش بكلون مثلا ولا تقفل بأيه؟ قلت مهدى من تمام البلاء لان الواحد لو لا اتترك انه باينه؟ اي افتاح او لا؟ قلت هم السهره ليبلوكم ايكم احسن عمله لان اقفلت بأيه؟ جيد اصبعيك الوجيوم اتعرف افتاحه فيصدته وضعفه ان يمجد والحياة بالحياة اختبار هل يبقى بكل واحد الحرية ونقوله الثلاث فإذا كنت تسور مرخاه دلالة على إن الإنسان يمكن له أن يلدي المحلم بضطقة وطهولة ما يصده عن ذلك إلا دين هو وتقوى واضح التشبيه الزميجي على الأبواب تسور مرخاه خلاص طيب احنا ماشي كده الناس يحكي الأبواب دي قال ناس ده أوقف على أول الصراط هنف على اول الصراط مش فلط ولا على قطر واحد يخرم عن ذا ولا سمحدش قال لي لا اوطف على اول الصراط داعد الداعدة يقول يا ايها الانسان واشر الى الابواب هذه محارم الله خلاص كده على الابواب هذه محارم الله ليه تفتحه زي انك انت رحته انت فتحته دهيته واحد ليه تفتحه كانك انت رحته دهيته خلاص ورائقه داعي الاخر على اوله وفوق مش في الاخر وفوق دي ليها معنى جميل ايه الجمال داعي الاخر الكلام مجمل أنا بصورة الإسلام اللي يدور المثال أنا جاءنا نوضح المثال الصراب هو الإسلام خلافين كيف نقول المثال كله بيانت للناب المغيث الصراب هو الإسلام والصراب حدود الله ما الصراب ستنبط من على الصراب هتروح فيه ماهو ديه حدود الله كله حدوده والابواب نحارم الله عارف كده انت لو فتحت الباب ورحت ورا بسرعه تروح فين صح شو المشكله عايز انت هتعرف لو فتحت النور شوف والابواب نحارم الله انت عارف بقى في تفسير حديث العماره بنشير الحلال مبين والحرام مبين وبينهما مغمور مشتبهات المجد ده مش في ثلاث مناطق اهو خلاص ادي الحلال وادي الحرام ما تدعنوش ما تتقمصوش يعني وادي الحرام امشي الحرام ده الحرام هنا ادي الحلال وادي الحرام خلاص وهنا بقى الشبه برضو عشان انت عارف كنت شورت كده عشان اوضح الايه المساله يبقى كل المسائل الثلاث مناطق ادي المنطقه الاولى ادي المنطقه منزعه اتفاديم لو واحد قاعد المنطقة دي وميعدش منها قال ملت يوصل للحرام؟ استحيل اقل الآن؟ هو يدعى كذا امتت من على الصور وداخل هنا ملت يدعى الحرام؟ على طول اتفضل برضو اتفضل كذا واضع الصور يوم داخل الحرام خلاص يبقى امتعت ان تفضل في الحلال وما تصلش الى الحرام في حياتك كلها؟ يبقى نسيبعد عن ايه بس كده ثانين الشبهات فقد استبراء لدينه والعرب واحد عاشن هيموت من العطش عدى لقى جنره كده اندخد شرب ميه وطلع وهو طالع شكلاه هنقول عليه ايه سمورجي شوف الراجل كان بيش في الراجل الفاسد الفاسد ده كان عامل ايه انا شايفه اقول لكن دي شبهه اللي دخلوا فيه وده لبقى انت اذا بعثت عن الشبهة مستحيل ثقف الحرام وحتستفيد شيئا اخر وهو ان عرضك يظل موفورا كريما لا يسلم خلاص يبقى حديث النعمال ابن بشير في توضيح لهذه الرزئين خلاص هذه السوران حدود الله والابواب دي محالم الله يندخل من الباب بعز بر السور اللي هو بعد ما طالع من الشرق النظر ايه؟ ما عد الحرام خلاص؟ والداعي على اول الصراط كتاب الله في كل شيء والداعي فوق اصطراط الواجع الضمير التكوى في قلبه وشوف العظمة بقى خلها فوق فوق لماذا قلت لان هي اذا كانت فوق ومستقرها القلب فيدل على ان القلب هو اللي فوق وكل ما يصدر عن العدل انما هو انفعال لهذا القلب الواجع دا اللي هو التقوى وقد الإنسان يقرأ آية من كتاب الله لا تؤثر فيه لكن إذا كان عنده وازع من ضميع استفاد بكتاب الله لا يستفيد بكتاب الله إلا الأخيار أصحاب القلوب الظاهرة ولذلك كأن القلب هذا نظله والقرآن تحته لا يستفيد المرء بالقرآن إلا إذا كان صاحب قلب نقي فانظر الى هذا الحديث السوران حدث أولا السوران هو الإسلام يبقى اي واحد يسلك طريقا غير الإسلام يبقى طريق غير الطريق المستقيم طيب كل مكتب الإسلام قال الإسلام يدخل المرء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيضة طيب. كلمة إسلام لأن بعض الناس متطور إن هو لو قال الشهادة فقط يبقى تم اسلام آه نعم تم اسلام بمعنى أنه يحفظ ماله ويحفظ دمه في البنية إنما نحن نتكلم الآن على الإسلام الذي يوصل إلى الله فأهل البدع لم يسلموا لله ان البدع ان يسلموا لله ما يغمس واحد زي ما يعني كفر ها انا قلت الاسلام الموت إلى الله اه هو اسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا لكن اهل البدع عن الصراط لا ناكبون ليه لان احنا كلنا طريق الى الله طريق واحد فقط عشان كده بنوصل ابداي دايما ان هما يسموا بأولادهم من وقت وضع النصر عايز والد صالح يسمي على مصفته يا ربيت الرجل ما تبتديش بقى بعد كده كأنه يدع ويركي دكرهم لا يبتدي من وقت وضع النصر لكونت عايز بقى أولاد المتحارب كل ما ضربت الجذور إلى أسفل كل ما كان الصلاة ده أقوى كما يقول العلماء التعلم في الصغر النقش على الحجر النقش على الحجر لا يذهب ولا يجوب بسبب ايه؟ ان البيجات مذكرة ان الغصون اذا قومتها عتدلت ولا يلينه اذا قومته الخشب وغفت الصغير ذا لما تحب تعيدل بتاعدل وانت بتغفت الحجر اللي انت بتزرعها امام بيك وانت تعود الى كده وانت الشتاة في حبل كده, كده, كده, كده, كده وتربطها فواتك عشان تطبع ايه مستقيم لكن سبها لما تبقى توخن كده هو دهجر رمز واعي و جنزين و شدها يقول ان انت عايز تقلعها او ليه يقول عايز اعدنها تتحقوا عليه اتحقوا عليه ليه لان انشوك تتعادل للشجر ابدا هيبه ابدا انا بقى توخن كده وعايز اعدنها لا يبا اينا بغصونا اذا قومتها على كده لازم ولا يبينو اذا قومتوه افضل يبا كل ما تريد ان تكون افضل افضل افضل يبا لازم تبقى من, من افضلها واذكر مرة ل قوله عن مساله دقيقه جداً في في العربيه وشد برضو من البرامج فاظن بقى اللي هيقول له كلمه رد غطاس واذا بالعالم دا الساطع ما بقتش كلام وقعد يمين وشمال وساع العالم ثاني مندهش مش عارف الكافيه احد ما السيطي بيقول ما دخلت عليه مرة إلا التكتب من كوميرتيا بتيجعة لأنك نحضر كافيكة من الحاجب صم فمرة دخل السيطي عليه فقال له اعرب زيد قائم فالسيط قال له يا أستاذ انت كده رجعتنا للايام الكافيكة ايه زيد قائم دي, دي هي عيب قرية لعربك قال له فيها مئة وتدعت عشر وجه فقال لا اكون حتى كل لي انا عليه وخذلك ده بيقول له ايه بيقول له ان مساله فلانيه كلام فسائل العالم قال له كيف حصلت هذا العلم يعني انا كده نطاق وراء وخفاش اجابتها حلوه عايزه واحد ذكي لان الغالي ده ده مش حاجه بس انت حصلت الكلام ده ازاي قول وفين وجبته منين بالضبط أم قال تعلقت ليلة وهي بعد صغيرة لم يبدل الأتراب من سديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليس أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم كيف يمكنك؟ يمكنك أن يكون هناك مشكلة يا ثلاث إجابته أعزت أعزت تعلقت ليلى أي أعزتها وأخذت علقة قلبي وأخذت علقة قلبي بعد أن يكون واحدة عنه أوي أوي أوي لك إيه أنا علئت قلبي ها ها تلت أفضل كيف لا؟ إذا لا أتعلقت بالعليء أبا شان كفاء بمرضوط الرجال الآن في السيد الرجل ليلى وهي بعد صغيرة أحبت أن تظهر لم يفتل الأتراب من خديها حدي يعني ليه لم يفتل لها سدي صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين يعني نضع البهم صغار الماعز والضأم والوحوش والبهائم وفي حديث أهد كان النبي صلى الله عليه وسلم نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فجد بعد ما بين من كبيه حتى لو أن فهمة أرادت أن تمر من تحته إلى مره هو أن تقول فهمة على جمهة البيض صغار البيض الوحوش وصغار الحيوانات والكلام دائما يعني عند صغير كده لو حكي وقف كده ومعزي من تحت ايه ايده لا مرض صغيرين يعني كنا اغترها حسنة لكن انا اول ما ذلقت وهي بلدة حجبوها عني يبقى يارتنا رجع صغيرين ثاني ادي معنى كلام صغيرين نرعى الجهمة يا بيت اننا صغيران لم نكبر ولم تكبر الجهمة يبقى دي معناها ايه أنه درساً عربية وهو صغير جدا عشان كده انطلق في الجواب عن هذه الجزية الصغير وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الوجر بليلة كما كان الصغير إذا دايماً التعلم مثلاً ما تعلم هو صغير بيصل إلى دقائق العلم تصل إلى دقائق العلم تكون أنك شباب وغواص كذا توصل بقوتك وقتوتك إلى طاع الوحيد لكن لما يكون ذا واحد عبد خلفوا على الجفة للقوة هاي ايه؟ واخذلك ويقولون في جون ها؟ لا حول له ولا قوة ولا صوت ها؟ يبقى نفهم من كده ان دايما تعلم في الصغر سواء كان تعلم الإيمان او تعلم العلم انما ينبطي ان يكون في مرحلة متقدمة من حياة الإنسان يبقى الاستقام على الطريق عيدة إيمان وعلم ابنك لما يفتع عينيه على الصراف المتقيم إنه هو الإسلام وإذا معنى كلمة إسلام هيقل الإسلام هو الإستسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتها نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإلاه في الآخرة لمن الصالحين إذ له ربه أكلم قال أكلم هو هذا الاتذام بقى لحسا في جماعة اخواننا فكرين ان اعزاء اللحية اسم التذام لا هذا من الانتذام من الانتذام يقولك انا من يوم ما التذمت يقصد من يوم ما التحيين مش معنى ذلك ده التصغير من شأن اللحية لا اللحية واجبة وحقها حرام لكن ليست هي كل الابتدام إنما هي من الانتدام إنما الابتدام معناه ألا تحيد عن أوامر الله ولا لا تدخل في مواهيد له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال سبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومنع فاتقم كما أمر ومن معه ولا تطغو إذن إتلان معناه إتلان بأوامر الله عز وجل وأن لا تسكن متحركا ولا تحرك ذاكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه ولله ضر سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الفقهاء وسيد الزخاذ والوارعين في عصره رحمه الله قل يقول الا استطعت ان تحكم راسك الا باثر تفشل كتبت هرش كتبته لو كان معك دليل هرش جيد طبش جسمك بدليل يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل وحط طفلته في البنك بدون دليل وارتكب الموبقات بدون دليل فاذا وقعت الواقعة قلت يا ايوه المطفق بالحرم واحد ازاي يقول لي اشتغلتك في المكان الفلان وحصلت اموال اختلاسات تلاتين اربعين الف جنيه بدأت اشتغل قتب اتغل 17 ساعة في اليوم لمت هذا المل حد ما لقى هرب اشتريت بيت اشتريت اراب واكدت انا وولادي واوى وا الى اخره وبعد في يوم من الايام اشتكى بعلة فذهب الى الطبيب فاذا هو مريض بلائي عضان فلما رأى خاتمته اقتربت هرع الى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهرية صينة عمره قال لك والله انا كده ارغبت اموت شوق لي حل ما عندك حل اقول رجلة شوق لي حل اشطلع من انا وما تجدني حل وانت يا ابني يا تعالى تغلبني معك هو انا اخد نارها وانت تفقد حلوتك لا هو عايد حل دلوقته مش هيتبع عايدة بحل حديقة تقول له اخر من البيت يقول لك اناعود على الرصيف ايه فيني اعمل في فقاع اعمل ايه العيال دلوقتي انا ورثته وقسمت المزاد دي لثلاث ايام الشهر العقاري وسجلت الايه ولو قلت للعيال تعالوا نرجع في ساعه دلوقتي مش هينفع نرجع واعمل ايه جبت فين اللي هقول لك اهو حاجه ما تصدق حد استطعت الا تحك راسك الا باثم اتفق يا اخي ده انت لما تكون راجل تاجر كبير بتستافذ نفسك مستشار قانوني جرارة بشهري تستشيره وبتتخذ واحد محامي علشان يتنك لكي تتجد واحد رفعليك قضية واحد أكل التوكيل بتاعك واحد زور البضاعة واحد هذا المشعر ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ وكل دول بتتعلم تروز ولما قلبك بيقصو ما تفكر ان تستشير عالما فجاني؟ تبقى سمعت لقول؟ تقول والله انا قتى قلبي وضاقت مذاهبي تشعر لا يعني نفلت من سؤال العالم مجانع يبقى من ثلاث الصراف المستقيم ان لا تبتدع أصحاب البدع ناتبون عن الصراف المستقيم لأن الطريق الى الله واحد وهو خلص النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والسوران حدود الله لما كل قطعة ارض وتسورها